وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم؟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 متهدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا أنا على أمته وإن على آثارهم. وتدون قال اولو اذاتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين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 بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم ما جاءهم الحق قالوا هذا سحرون وإنا به كافرون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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِيمِ وَلَيْسَ فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا مِنْهَا منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَيْنُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنْظُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَعْتَتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ